موسوعه ا ل ن ا ب ل م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ه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 من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغم فيها ولا تاثير ويطوف عليهم المال لهم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 م ا من ب و ن و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ريب الحسنى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 ام يريدون كيدا فالذين ََّ كفروا ََُ هم ُُ المكيدون ََُِْ ام لهم ُْ إ اله غير َُْ الله َِّ سبحان ََُْ الله َِّ عما ََّ يشركون َُُِْ و َ إ ِ ن ْ يروا ََ كسفا ًِْ من َِ السماء ََّ ساقطين َِ يقولوا َُ سحاب ٌَ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 واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم